وزيناها وما لها من فرهوج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منهيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحر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 وتقول هل, وتقول هل من مزيد وأزنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ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 لاما يقولون ووسح ببحمدِ رك قبل طلوع الشمس وَق الغوهوب ومن الليين فسح هو وَدبار السجود وستمع يو ينااد المنااد مكان قيد يووم ييسعون الصحةَ بحق ذلك يوم الخوج إن نحن نحي نيتإليين المصمير يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يسير نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ